شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنهور ثم الذين كفروا بربهم يعذنون هو الذي خلقت من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرتم وَجَهْرَكُمْ يعلم سرتم وجهرتم ويعلم ما تكسبون وما تأثيم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعضهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس تلمسوه بأيديهم لَقَالَ الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا شحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكر في الليل والنهار وَهُوَ السَّمِيعُ العليم قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وهو يطعم وَلَا يُطْعَمُ قُلْ 1. I'll be من first ولا who من المشركين. قل and you will عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من وَاللَّهُ رَحِيمٌ وَذَلِكَ الْفَوزُ الْمُبينُ وَإِنْ يَمسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمسَكَ بِخَيرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير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 الاستراء على الله كذبا أو كذب بأياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرحو ثم نقول للذين أشرحو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 وَإِذَا يَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرب ولا نكذب بآيات رب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 قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليت هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فزوك العذاب بما كنتم تذكرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة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 آخرة خير للذين يستقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَلِّبُونَكَ وَلَكِنَّ والظالمين بايات الله يهدون ولقد كذب الرسل من قبل فصفروا على ما كذبوا واؤذوا حتى اتاهم نصرنا فإن استطعت أن تبتغي لفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء ولا طائر يطير ولا طائر يطير بجناحي الاء هم امثالكم ما ثرطنا في كذبوا بآيات الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إيام تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنظرون دينكم ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذنا بالباءه والضراء الى علمهم لعلهم, لعلهم يتبرعون فلولا اجد اروع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بوتة فإذا هم مبلسون فقطع تابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سماعكم وأبصاركم قل أرأيتم إن أخذ الله سماعكم وأبصاركم وفتم على قلوبكم من إله غير الله يعطيكم من إله غير الله يعطيكم يصرف الآيات، ثم يصدفون. قل إن أتاكم عذاب الله؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله برثة أو جهرة؟ هل إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومدريين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لا go من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتقردهم فتكون من الغالمين، وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا. ليقولوا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 ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين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 119. وفي ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في الكتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بأكون بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حسائِذ جاء أحدكم إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخشيا لئن أنجانا من هذه لنكون من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على قل هو القادر على أي يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت عرجلكم أو يلبسكم شعور ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قلت عليكم بوكيل كل نبء مستقر وسوف تعلمه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعنظ عنهم فأعنظ عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينصيأ ك الشيطان فَلَا تَقَادْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَنْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَقُونَ مِنْ حِصَادِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنَّ تُبْتَ بِمَا كُتِبَ لَهَا لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِلَّا عَدِلٌ كُلٌّ عَدِيلٌ لَا يُحَدَّ مِنْهَا أولئك الَّذِينَ أُبَسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قل أن دعو من دون الله ما لا يدفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كَلَّدِستَهُ وَثُمُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَةٌ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 قال إبراهيم لأبيه أزرعت تتخذ أصنام آلها إني أراك وقومك في ظلال مبين وكتارك نريد إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين كيف أخاف ما اشركتم ولا تخافون ان انكم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين احق بالأمن فاي الفريقين تعلمون الذين أنو وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ مُلَائِكَةُ لَمْ يُلْقَ الْأَمْنُ وَهُمْ مُرْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجْجَتُنَا أَتِينَا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا لَهُ إسحاق ويعكوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذر داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى ومارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإيمان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 من شاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها جعلنا بها قوما وقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولا فق قدره إِذْ قَالُوا مَا أَلْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَلْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُرَوَّهُ دَلِيلًا مَعَ تَجْعَلُ تبدونها وتخفون كثيرة وعلمتم ما لم تعلمو أنتم ولا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 ومن أظلم ممن افسرى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء تُجَزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وأظهركم وما نرى معكم شفاعة الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا ترفقون فالق الإصباح وجعنا الليل سكنون والشمس والقمر حسانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد تصنى الآيات قوم يعلمون وهو الذي أتم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع، قد تصل الآيات لقوم يصون، وهو الذي أنزل من السماء. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قلوان جانية وجن. سناة من أعماقه والزيتون وهم ما نمشت به وغير متشابه وضوء إلى تمره إذا أتى وينعيه إن في ذاركم لايات القوم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بيل وذنات بغير علم سبح له وتعالى عن ما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد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 تدركه لا تدركه لا تدركه الأضطرار، وهو يدرك الأضطرار، وهو اللطيف الخبير، قد جاءت الضطرار من ربكم. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَكْسِهِ وَمَنْ عَمْيَفَ عَلَيْهَا وَمَا أَنْ عَلَيْكُمْ بِحَبِيمٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَتْ وَلِنُبَيْنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما 119. <تسفو> فتشبوا الله عبوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينذعهم بما كانوا وَأَقُتَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَإِلَّا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَإِلَّا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُعْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِلْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ وَلُقَلِّبْ وَأَسْدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُهْلِنُوا بِهِ أَوْلَى مَا وَنَدَرَهُمْ فِي طُغِيَاهِ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أن عنوه فذرهم وما يفترون ولتخطى إليه أفدت الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون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 من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعبلا لا مبذل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع في الأرض يضلوك عن سبيل وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُمْتَنِ فكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ مَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حرم عَلَيْكُمْ إلا ما إليه وَإِنَّ كَثِيرًا بكه وأعلم بالمعتدين وذر ضاهر الاسم وذاقنه إن الذين يكسبون الاسم يجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذرف الله عليه وإن لم ولتصح <تصفيق> وإن الشياطين لا يوحون إلا أولئهم ليجادلكم وإن أطعتمهم إنكم لا مشركون أو كَانَ كان وقلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك سين للكافرين ما كانوا يعملون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 نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار علم فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهُمُ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ فَمَن يُرِد اللَّهَ مُؤَيِّدِيهُ يَهْدِيهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يرد أن يضله يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله العجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم لهم دار السلام عند ربهم. وهو ولي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 كن خالدين فيها إلا إلا ما شاء الله رَبَّكَ ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الضالين بعض بما كان يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسلا منكم ألم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل ربك الغني ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، إيه شاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، ويستخلف من بعدكم ما يشاء. on وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركا قالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بذعمهم وأنعام خرم الظهرها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله 119. وقالوا ما في بطول هذه الأنعام خالصة لذكورنا خالصة ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء قصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاء بغير علم وحرموا مَا ما رزقهم الله إسراء على الله وكانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون ورمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أسمروا وآتوا حقه يوم حصابه ولا تسركوا إنه لا يحب المسركين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تستبعوا خطوات الشيطان اثنين ومن المعد اثنين Don't حر ومن على طعمه يطعمه إلا أي يكون ميتا أو دم مسحُوح أو دم مسحُوح أو لحم خنزير فإنَّه رجُش أو بطل إلَّا لغير ثَمَنَ الثَّرْوِ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ بِإِنَّ رَبَّكَ وَقُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي حُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّ وَعَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ ذَلِكَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا مَا لِهِم حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ كُنْتُمْ تَسْتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ, وإن أنتم إِلَّا البالغة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء ما عمون ولا تتبعهم الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبعهم الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم ربهم يعبدون. قل تعالى أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا 119. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 110. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 111. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعزلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوه ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسن وتفصيلا, وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واستقوا لعلكم ترحمون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 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَضْرِمُونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَضْرِمُونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسه إيمانها لا يفع نفسه إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 118. قل انتظروا إنا منتظرون 119. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني مدان ربي إلى صراط مستقيم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 أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاق ورفع بعضكم فوق بعض فو ق بعض درجات ليهل وكن فيما أتكن إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.